ذالك ومن يظلم حرمات الله فهو خير له عند ربه واحلت لكم الانعام الا ما يتلى عليكم فارتانبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور